مناع للخير معتد أثين عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين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 إ لكُم للَماَا تَحقُون سَلهُم أَُرُ بِذَلِكَ زَعين أَمْ للَهُم شرَركَان فَلْيَأتُ بِشرَك فَلْيأتُ بِشُرَركَم إِ كانَوا صَادقين يَوْمَا يُكْشَفعَ سَاق وَدْعونَ إى السّجود فَلَا يَسْتطون وَشِعَةً أَبْصَرَهُمْ تُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ السجود السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّلْ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ اصِلْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْهُومٌ لَوْلا أَن تَدَاكَهُ نِعْمَةٌ مِن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّكَ لَذِي قَرَارٍ لَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ